وَذبُرُ إ جَعَكُمْ قُلَفَأَمِنْ بَعَضِعَِ وَبَووأَكُمْ وَذكُر إجَلَكُم قُلَفَأَ وَبَنَوْا أَكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْشِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَبَنَوْا أَكُم فِي الطَّوْدِ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قَوْمَهُ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ قَوْمَهُ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن نَقَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّه لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَفَلا يَعْلَمُونَ أَن نَقَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّه قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ بِإِيْمَانٍ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ قَالَا عقرنا ناقة واعوا عن امر ربهم وقال عقرنا ناقة واعوا عن امر ربهم وقال وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من وَقدُ ي قَالعُ إِ بِمَا تَعيدُناَا كُل سَملَ مُتَلين فأَقَذَتهُ مجَفَتُ فَأَتْ بَح فيِي داَهِم جَسِمِين فخَذَتهُمج فَد فَأَت بَخوف ذريهم جاثي ستولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم فتركوا ولا عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصح وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم ونوطا كذ قال القومية تأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء انكم تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم ظلم مسرفون فلأ أنتم قوم مسرفون